قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة قال اذهب هذا أمر إهانة اي اجهد جهدك فقد أنظرناك فمن تبعك أي أطاعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا عن مجاهد وغيره وقال الزمخشري وأبو حيان اذهب ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيء وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه ايضا في مواضع أخر كقوله قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقوله فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة جزاء مفعول مطلق منصوب بالمصدر قبله على حد قول ابن مالك في الخلاصة بمثله أو فعل أو وصف النصب وكونه أصلا لهذين تخب والذي يظهر لي أن قول من قال إن موفورا بمعنى وافر لا داعي له بل موفورا اسم مفعول على بابه من قولهم وفر الشيء يفره فالفاعل وافر والمفعول موفور ومنه قول زهير ومن يجعل المعروف من دون إرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي وعليه فالمعنى جزاء مكملا متمما وتستعمل هذه المادة لازمة أيضا تقول وفر ماله فهو وافر أي كثير وقوله موفورا نعت للمصدر قبله كما هو واضح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة هذا أمر قدري كقوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي ازعاجا وتسوقهم إليها سوقا انتهى قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قوله واستفزز وقوله وأجلب وقوله وشاركهم إنما هي للتهديد أيفعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة كقوله اعملوا ما شئتم وبهذا جزم أبو حيان في البحر وهو واضح كما ترى وقوله استفزز أي استخف من استطعت أن تستفزه منهم فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه والاستفزاز الاستخفاف ورجل فز أي خفيف ومنه قيل لولد البقرة فز لخفة حركته ومنه قول زهير كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك والسيء في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز اللبن الذي يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرة والحشك أصله السكون لأنه مصدر حشكت الدرة إذا امتلأت وإنما حركه زهير للوزن والغيطلة هنا بقرة الوحش ذات اللبن وقوله بصوتك قال مجاهد هو اللهو والغناء والمزامير أي استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير وقال ابن عباس صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية لأن ذلك إنما وقع طاعة الله وقيل بصوتك أي وسوستك وقوله وأجلب أصل الإجلاب السوق بجلبة من السائق والجلبة الأصوات تقول العرب أجلب على فرسه وجلب عليه إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق والخيل تطلق على نفس الأفراس وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد في الآية والرجل جمع راجل كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة واخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم من صيغ الجموع فيقولون فيما ورد من ذلك كراجل ورجل وصاحب وصحب وراكب وركب وشارب وشرب إنه اسم جمع لا جمع وهو خلاف التحقيق وقرأ حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجيم لغة في الرجل جمع راجل وقال الزمخشري هذه القراءة على أن فاعلا بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب ومعناه وجمعك الرجل أي الماشين على أرجلهم أيها المستمع الكريم ندعو إكمال تفسير هذه الآية الكريمة إلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته